من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين لقد اجمعين ن ن من الكلام على مباحث الأمان ت ه ي في الماضية ا الدروس الكلام مباحث ا على ل و و س ن ت ك ل اليوم ل الجهاد ل ى آخر موضوع من موضوعات و ا س ر ألا ل باب وهو ه د ة وقد ذكرنا ح ي ن م ا تامين ك ل م ن على ل ا أ ا ن أن أ ت م المشركين أ و الكفار إ ن كان لعدد معين إ ن كان ا ل أ م ن متعلقا بعدد محصور فهو ا ل أ م ا ن و إ ذ ا كان بعدد غير محصور ف إ ن كان غير مؤقت بان كان مؤبدا فهو الجزيه و إ ن كان مؤقتا فهو ا ل غ د ن ة ف ا ل أ ن و ا ع ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ م ا ن و ا ل ج ز ي ة و ا ل ه د ن ة من مباحث ا ل أ م ن الذي يمكن أ ن يتمتع به الكفار في ديار ا ل إ س ل ا م أو في ي د او ر ه الهدنة م فيما طبعا بيننا ب ي ن ه وهم م في ديارهم الجزية فيما بيننا وهم في ديارنا وكذلك الأمان فيما بيننا وهم في ديارنا وكذلك وبينهم في وبينهم في وهم وهم ولذلك ا م م والمهادنة المصالحة مصالحة مدة معينة ا اللغة الشرع الحرب القتال ل أهل على ل ة وهي وفي و في ترك قلنا ان ل أ م إن كان غير مؤقت فهو ا ل ج ل ي ة و إ ن كان مؤقتا فهو الهدنه ة مصالحة أ ل ل ا ح ر بعوض ل القتال ى ترك مدة معينة ع ب أ و بغير عوض سواء فيهم من يقر على دينه ومن لم يقر يعني س ومن ا ف ي ه الكتاب و م عنده شبهة ا لا ك ت ب و م ن لا ت و ج د عنده ش ب ه ة الكتاب و ا ل أ ص ل فيها قبل الإجماع قول ب ل الإجماع ق الله تعالى ب ر ا ء ة من الله ورسوله إ ل ى الذين عاهدتم من المشركين وقوله تعالى و إ ن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله وقد هادن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا عام الحديبيه كما رواه البخاري ومسلم وكما هو معلوم لنا جميعا و ا ل ه د ن ة ج ا ئ ز ة وليست و ا ج ب ة يعني ما يجب على ا ل إ م ا م قبولها و إ ن م ا يجوز له قبول ا ل م ه ا د ن ة فيما لو ط ل ب منه و لها أ ر ب ع ة شروط أ و ل ا ب ا ل ن س ب ة للعاقد الذي يعقد ا ل ه د ن ة ا ل ه د ن ة إ م ا أ ن تكون ل د و ل ة ك ا م ل ة نريد أ ن نعاهد الامريكيين أ و ا ل إ ن ج ل ي ز أ و ا ل أ ل م ا ن أ و نعاهد ا م ة من ا ل أ م م بشكل عام و إ م ا أ ن تكون ل ب ل د ة ص غ ي ر ة ف إ ذ ا كانت ا ل ه د ن ة ل أ م ة من ا ل أ م م لاقليم كبير فهذه لا يتولاها إ ل ا ا ل إ م ا م أ و نائب ا ل إ م ا م لما ذكرنا في مباحث ا ل ج د ي ة أ ن هذا من ا ل أ م و ر التي تشرط فيها ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة و ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة لا يدركها إ ل ا ا ل إ م ا م أ و نائبه وبناء على هذا قالوا هي م خ ت ص ة ب ا ل إ م ا م ونائبه و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ه د ن ة ل إ ق ل ي م صغير ل ب ل د ة ص غ ي ر ة ق د يجوز في هذه ا ل ح ا ل ة لولي ا ل إ ق ل ي م لتلك ا ل ب ل د ة أ ن يعاهد الكفار و أ ن ي ه ا ج ن ه م هذا إ ذ ا كانت ا ل ب ل د ة صغيره ة إذن الشرط الأول ا ل شروط من د ن ة هو شرط العاقل لها ف إ ن كانت ا ل ب ل د ة ك ب ي ر ة ف ا ل إ م ا م أ و نائب و إ ل ا ب أ ن كانت ص غ ي ر ة فيجوز لولي الاقليم عقدها و أ م ا الشرط الثاني الذي لا بد من توفره حتى تعقد ا ل ه د ن ة هو أ ن تكون فيها م ص ل ح ة ف إ ذ ا لم تكن فيها م ص ل ح ة فلا يجوز عقدها وقد قال تعالى ولا تهنوا وتدعوا الى السلم و أ ن ت م ا ل أ ع ل و وما هي هذه ا ل م ص ل ح ة فنهانا ل ل ه تعالى عن ا ل ا س ت ك ا ن ة والاستسلام إ ذ ا كان عندنا استعلاء يراها امير المؤمنين ي ر ا ه ا ا ل إ م ا م أ و نائب ا ل إ م ا م فيعقد ا ل ه د ن ة من أ ج ل ه ا ريثما نتقوى على ع د ا ئ ن ا وقد لا يكون هناك ضعف فينا ولكن هناك م ص ل ح ة ترجى ب أ ن كنا ن ر ج و إ س ل ا م القوم الذين نحاربهم فهذه م ص ل ح ة ل أ ن ن ا إ ذ ا تمكنا من أ ن يسلم الناس دون حرب فهذا الذي نريده نحن لا نريد الحرب من أ ج ل حرب و إ ن م ا نريدها من أ ج ل أ ح د أ م ر ي ن اما أ ن يسلم الناس و إ م ا أ ن يخلوا بيننا وبين ا ل د ع و ة إ ل ى دين الله تعالى ويدخلوا في أ م ا ن ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة ف إ ذ ا كنا نصل إ ل ى إ س ل ا م ه م بدون شيء ه ذ ا الذي نريده ف إ ذ ا رجي إ س ل ا م ه م لا مانع من أ ن يعقد ا ل إ م ا م معهم معاهده وقد تكون ا ل م ص ل ح ة رجاء بذل ا ل ج ز ي ة يعني بدلا من أ ن ي ح ا ر ب ه م أ ن يدفعوا س س ت ل م و ي لنا ا ل ج ز ي ة قال هذه أ ي ض ا مصلحه ة وذلك ل أ ن صلى صفوان الله عليه وسلم عاهد صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه على عاهد ابن عام كان مستغفرا وقادرا أشهر إخضاعه التي يريدها أربعة أمية التي وقد للشروط ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عاهده أ ر ب ع ة أ ش ه ر راوه في إ س ل ا م ه ورجاء بذلك فاسلم قبل مضي ا ل م د ة ف إ ذ ا لم يكن فينا ضعف هل يجوز ل ل إ م ا م أ ن يعقد ا ل ه د ن ة قال يجوز له أ ن يعقد ا ل ه د ن ة ولكن ب م د ة م ع ي ن ة وكذلك إ ذ ا كان فينا ضعف يعني يجوز له أن يعقد أيضا أن له لمدة معينة ولكن تختلف ا ل م د ة فيما إ ذ ا كنا ضعفا أ و كنا أ ق و ي ا ء ف إ ذ ا لم يكن فينا ضعف ف أ ر د ن ا أ ن نعقد ا ل ه د ن ة مع أ ع د ا ئ ن ا فلا يجوز أ ن تزيد عن أ ر ب ع ة أ ش ه ر وهذا هو الشرط الثالث من شروط ا ل ه د ن ة الشرط الأول العاقد الشرط الثاني ا ل م ص ل ح ة الشرط ا ل ث ا ل ث ا ل م د ة قال ف إ ن لم يكن بنا ضعف وراى ا ل إ م ا م ا ل م ص ل ح ة في ا ل م ه ا د ن ة على ما ذكرنا جادت أ ر ب ع ة أ ش ه ر لقول اشهر ل ل تعالى الأرض ه أربعة فسيحوا في أ ولمهادنته وسلم صفوانا تجوزوا صلى الله عليه فلا لسنة كما ذكرنا فلا ولا تجوز لما يزيد عن أ ر ب ع ة أ ش ه ر على المعتمد المفتى به في المذهب هذا اذا لم يكن بنا ضعف وراى ا ل إ م ا م م ص ل ح ة في عقدها و أ م ا إ ذ ا كان بنا ضعف بعدد أ و عدد ف ا ل م ص ل ح ة ق ا ض ي ة في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن نعاهد أ ع د ا ء ن ا قال في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز عقدها ل م د ة ط و ي ل ة تصل إ ل ى عشر سنين ولا تزيد عليها لانه صلى الله عليه وسلم هادن قريشا في ا ل ح د ي ب ي ة عشر سنوات كما رواه أ ب و داود وغيره وعقد ا ل ه د ن ة في هذه ا ل ح ا ل ة يبتغى به أ و يرجى من ورائه أ ن يتقوى المسلمون خلال هذه ا ل ف ت ر ة بحيث يتمكنون من م ق ا و م ة اعدائهم فإذا قويت شوكتهم وصارت عندهم ا ل ق د ر ة على ا ل م ج ا ب ه ة والقتال ما يجددون هذا العقد و أ م ا إ ذ ا استمر الضعف فيهم فيجوز لهم أ ن يجددوا العقد م ر ة ث ا ن ي ة لعشر سنوات وما تزال ا ل ه د ن ة تتجدد حتى يتمكن المسلمون من الصمود ل أ ع د ا ئ ه م أ و ي ت م ك ن و ا من م ق ا و م ة أ ع د ا ئ ه م ف إ ذ ا نحن عندنا في ا ل م د ة عندنا حالتان ا ل ح ا ل ة الاولى أن ل ا يكون فينا ضعف ب أ ن نكون أ ق و ي ا ء وفي هذه ا ل ح ا ل ة تعقد ل أ ر ب ع ة أ ش ه ر وهذا ليس خوفا من ا ل أ ع د ا ء و إ ن م ا ل ل م ص ل ح ة التي نبغيها إ م ا رجاء إ س ل ا م ه م و إ م ا رجاء دفع ا ل ج ز ي ة ولما في ذلك من حقل دماء المسلمين في الحرب وأما الغضعو إذا كان الغضعو أ ن لا ض ع ف ا ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجوز عقدها لعشر سنوات فما دونها ولا يجوز أ ن تزاد ا ل م د ة على ذلك ف إ ذ ا زادت ا ل م د ة على ذلك ب أ ن عقد ا ل إ م ا م ا ل ه د ن ة لعشرين س ن ة مثلا ما هو الحكم في هذه ا ل ح ا ل ة قال ومتى زاد على القدر الجائز فقولا تفريق الصفقه يعني عندنا مساله أ ل ة ث ق مشهوره س أ ل ة م ة متعارف ع ل ي ا تعتبر مثالا في المعاملات ودائما يحال عليها وليست مثالا فقط في المعاملات بل هي مثال في كل أ م ر يجري فيه عقد يجمع العقد بين حق بين حق وباطل بين وباطل حق كمن باع خلا وخمرا بيع الخل جائز وبيع الخمر باطل في ص ف ق ة و ا ح د ة فهل ي ن ف س ق العقد فيهما ل أ ن بلع الخمر غير جائز كمن باع حصانا وكلبا مثلا باع شاكا وخنزيرا باع جائزا وغير جائز فهذا العقد هل العقد على اجتماد ش يؤدي ء ممنوع ي إ ل ى إ ب ط ا ء العقد كله أ م أ ن ه يبطل العقد في الممنوع بيعه عندنا قولان في هذه ا ل م س أ ل ة مشهوران في كل كتب الفقه ويطلق ع ل ي ه م قولا تفريق ا ل ص ف ق ة ا ل أ ظ ه ر فيهما أ ن ا ل ص ف ق ة تفرق فنقر العقد ة على ما كان مشروعا ونلغي ما كان باطلا وبناء على هذا لو عاهد ا ل إ م ا م الكفار لعشرين س ن ة فالعشر ا ل أ و ل ى ج ا ئ ز ة و م ش ر و ع ة والعشر ا ل ث ا ن ي ة ب ا ط ل ة م م ن و ع ة وبناء على قول تفريق ا ل ص ق ة أ ي نفرق ما بين ما كان مشروعا وبين ما لم يكن مشروعا ف إ ن ن ا نقرر العقد الذي أ م ض ا ه الامام على عشر سنوات و ن غ ي السنوات العشر الاخرى ا وحوالنا ما زالت ع ما هي عليه أ و ساءت جاز لنا أ ن نجددها من جديد ولا يجوز لنا أ ن نمضي عقدا على م د ة أ ك ث ر من ا ل م د ة ا ل ج ا ئ ز ة شرعا والتي عاهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبيه قال ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقه هذا إ ذ ا ذكر ا ل إ م ا م ا ل م د ة ب أ ن ذكر أ ن ه عاقدهم على عشرين س ن ة او ذكر انه عاقدهم على خمس او عشر سنوات في الخمس والعشر العقد جائز في العشرين ق و ل ا تفريقي ا ل ط ف من اصحابنا من قال يلغو ا ع ق د كله لا بد من عقد ي د ن ت ي ن ج د ي د ة اذا ذكر لا اشكال فاذا اطلق ا ل م د ة عاهدهم ولم يذكر م د ة قال لهم عاهدتكم تعني على كذا ولكن ما ذكر م د ة فما هو الحكم في هذه ا ل ح ا ل ة قال و إ ط ل ا ق العقد إطلاق العهد يفسد العقد لماذا يفسد العقد ق ا ل ل أ ن ه ما اجتمع فيه حق وباطل إ ط ل ا ق العقد ا ل أ ص ل في أ ن ه يقتضي التابيد أ ب ي د إ ط ل ق العقد يقتضي ا ل ت أ قال وهو ممنوع مقصود العقد في نحن أصلا عقدنا ومن أن تبقى الأمور على ما هي عليه. هذا من عقلا لمنافاته المصلحة أصلا المحال الأمور ما هذا المحال لمصلحة على عليه وهو ممنوع ومن هي من نحن أن في لا يمكن أ ن تستمر الدنيا على و ض ع ي ة و ا ح د ة يعني اليوم كل ما نرى من ق و ة أ ع د ا ئ ن ا وتملكهم بزمام ا ل أ م و ر واستبدادهم بالشعوب وقهرهم ل ل أ م م والبشر وطغيانهم في هذه ا ل أ ر ض ا ل ل الآن لا م ت ك شك ن منها هذا في ي س س ر هذا عنه أهله ما استمر الحق حتى يستمر الباطل ما استمر الحق حينما نام يستمر حتى حتى يستمر الباطل ولاسيما أ ن أ ه ل الباطل بعضهم ببعض أ ع د ا ء يكيد بعضهم لبعض ت ح ت ب ه م جميعا وقلوبهم ش ت ى لا تغرنك كثرتهم ولا تغرنك هذه الظواهر ا ل ب ر ا ق ة التي نراها أ م ا م ع ن ا ا ل خ د ا ع ع وأن ب ض ه م ي ك ي د ل ب ع ض ولكن يتفقون أ م ا م ا ل خ ص م ا ا ل و ح د ولكن في لحظة من في ا ل ل ح ظ ا ت تنتهي هذه المهاجنه ا ل ق ا ئ م ة بينهم نعم فاذا م يجد أبدية نعقد عقدا دائما أن قال ف إ أ ط ل ق ه يعتبر باطلا ل أ ن ه ليس كالعقد على عشرين س ن ة الذي جمع حقا وباطلا و إ ن م ا هنا وقع مطلقا والاطلاق يقتضي ا ل ت أ ب ي د و ا ل ت أ ب ي د يتنافى مع ا ل م س ل ح التي من أ ج ل ه ا ش ر ي ع ة ا ل ه د ن ة وأما الأول الشرط الرابع الشرط الأول العاقد وهو امام أ و نائب أ و و ل ي الاقليم الشرط الثاني ا ل م ص ل ح ة الشرط الثالث ا ل م د ة الشرط الرابع أ ل ا يشتمل العقد على شرط فاسد أ ل ا يشتمل العقد على شرط فاسد إ ي ش هو الشرط الفاسد قال كما لو شرط منع فك ت أ س ر ا ر ه شرط عليه قال يعني نقبل بالعقد ابنه لكن شريطه الا تفكوا أ س ر ا ك م أ و أ ن نترك أ م و ا ل ن ا التي استولوا عليها ب ط ر ي ق ة ما نقول سمحناكم ب أ م و ا ل ن ا قال هذا عقد شرط فاسد نعم أ و لتعقد لهم ذ م ة بدون الدين اقل في الدرس الماضي أ ا ل ج د ي ة دينار ولا يجوز ان تنقص عن هذا فجرت ا ل م ع ا ه د ة على أ ن تكون جزية بدون دينار نعم او أ ن ندفع, ندفع لهم مال في هذه ا ل ح ا ل ة ما يجوز لنا أ ن نعقد هذا العقد ف إ ذ ا عقد مثل هذا العقد ف إ ن هذا العقد يعتبر غير صحيح وهذا كله إ ذ ا لم تكن هناك ضروره ة تفرض علينا ذ إذا ا أما كانت هناك ضرورة تفرض علينا هذا ف ا ل ض ر و ر ة هي ا ل م ح ك م ة يعني نحن نمنع وجود شرط من هذه الشروط التي تعود علينا بالضرر في مثل هذا العقد إ ذ ا كانت عندنا ا ل ق د ر ة على الا نذكر مثل هذا الشرط ل أ ن ذكر مثل هذا الشرط في ح ا ل ة قوتنا يعتبر استسلاما وارتكاله ن وهوانا وقد ا ق ا ل ل تعالى وهوانا ل ا ت ن وتجعوا إلى السلم أ فنهانا ل ل ه تعالى عن هذا فلا يجوز اما إ ذ ا كان في ض ر و ر ة ف ا ل ض ر و ر ة هي ا ل م ح ك م ة في هذه ا ل ح ا ل ة نعم أ و شرط ان يقيموا بالحجاز او شرط ان أ يدخلوا الحرم شرط من الشروط من نعم الباطلة إذا الآثة الأول عندنا أربع العاقد الشرط الثاني الشرط الثالث المدة الشرط ألا يشتمل العقد الثاني يشتمل على مكسدة على شيء يضر يضر بمصلحتنا نرجع الان ح م د الى احكام ه الهدنه ق ا من احكام ا ي ج و ز للامام ط ب ع ا ف ي حالة ا ا ل س ت ع ئ ن ا و ق و ت ن وجدنا ا اذا م ط ح ة في م ع ا ه د ة ا ئ ن ا ي ج و ز ع الى ان يقول الامام احكامها ن ي متى ق ل هل من ح قال ه ذ نعم من حقي هذا ل أ ن ه د ن ة ج ا ئ ز ة وليست و ا ج ب ة ونحن جزاها ل م ص ل ح ة و ا ل م ص ل ح ة هكذا فيما راه ا ل إ م ا م فيجوز ان يعقد ا ل ه د ن ة على هذا الوضع قال وتصح ا ل ه د ن ة على أ ن ينقضها الامام متى شاء قال لما رواه البخاري أ ن النبي صلى الله عليه وسلم و ا د ع يهود خيبر وقال أ ق ر ك م م اي أقركم أ الله معنى هذا أ ن ه في ل ح ظ ة من اللحظات قد ينقض هذا الاقرار ف إ ذ ا قال الله له قاتل ف إ ن ه يقاتل ولا يكون ناقضا لعهده و أ م ا ن ه ل أ ن ه أ ق ر ه م بهذا ا ل ش ر ف إ ن رضوا ف ا ي ع ا ونعمه و إ ن لم يرضوا فالحرب بيننا وبينهم نعم ولكن هل يجوز ل ل إ م ا م في هذا العصر أ ن يقول للناس اقركم ما أ ق ر ك م الله قال الامام الشافعي لا يجوز هذا من حقه أ ن يقول و ع اعاقدكم د ك م و على أ ن أ ن ق ض عهد متى شئت هذا اذا كان قويا وقادرا على هذا لكن ما يحق له أ ن يقول اقركم ما أ ق ر ك م الله ل أ ن ه لا يعلم هل الله يقرهم أ م لا يعني كالذي يقول إن شاء الله يقول إن و لا يعلم م ش ي ئ ة الله سبحانه وتعالى فالفقراء قالوا أ ن إ ن س ا ن ا قال ي علق ن ي ع ا ل أ م و ر على ا ل م ش ي ئ ة ما تنعقد الله سبحانه وتعالى فاذا ي ه م في ف وحي أما النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده وحي والسلام أما الصلاة خان عنده إ نحن ز ل عليه ل ا و ي وقال لو قاتل ا فلو ت ق ض اليوم ع ق وقاتل د فإذا ل نحن من حق ا ل إ م ا م أ ن يقول اعاهدكم على أ ن ن ي أ ن ق ض العقد ة متى ش ئ هذا حكم من أ ح ك ا م ا ل ه د ن ة جائز إ ذ ا صحت ا ل ه د ن ة عقدناهم ه ا ج ن ا ه م ما هي الاحكام ا ل م ت ر ت ب ة عليها قال أ و ل اولا د خ ل ا ا في ع ق د و ن ت ه يجب علينا أ ن نكف عنهم ما يجوز لنا أ ن نقاتلهم قال الله تعالى و أ و ف و ا بالعهد إ ن العهد كان مسؤولا والآيات والأحاديث هذا كثيرا علينا الغايتين إما لأحد إلى الهدنة في فيجب أمرين تنقضي أن أحد أن نكف عنهم لأحد أمرين يعني إلى أحد الغايتين إما و إ م ا أ ن ينقضوها ف إ ذ ا انتهت مدتها انتهت ا ل أ ح ك ا م بيننا وبينهم و إ ذ ا نقضوها فقد انتهت ا ل أ ح ك ا م بيننا وبينهم و أ م ا نحن فلا ننقض العقد الذي عاقدناهم عليه ومتى صحت وجب الكف عنهم حتى تنقضي أ و ينقضوها بتصليح أ و قتالنا ك ي ف ي ة النقض من قبلين اما أ ن يصرحوا ب أ ن ه م نقضوا ا ل ه د ن ة و إ م ا أ ن يشرعوا في قتالنا و إ م ا أ ن يكاتبوا أ ه ل الحرب ويدلوهم على ث غ ر ة من ثغورنا ي د ل و ه م على ع و ر ة من عوراتنا ي د ل و ه م على ج ه ة ضعف من جهات الضعف عندنا فيعتبر هذا نقضا للعقل أ و أ ن ه م يقتلوا مسلما ا هذا فيعتبر ن ق ض لعقد الهدنة و و س ا ئ ل النقد ك ث ي ر ة هذه التي ذكرناها من انتهاء ا ل م د ة او التصريح ب ا ل ن ق ض او القتال او مكاتبه الاعداء او القتل المسلم يعني هذه صور من صورها ملاقش شروط كثيرة اي شرط عليهم ونقضوه يعتبرون ناقضين لعقد من ان شرطناه ونقضوه الهدنة هذه صورها الهدنة صور شروط شرط ملاقش قال قضت سيدا انتقضت او انقضت جازت ا ل ا غ ا ر ة عليهم رجعنا الى ح ا ل ة الحرب التي كانت بيننا وبينهم وجاز لنا تبيتهم لاننا صرنا في ح ا ل ة حرب هذا فيما اذا نقض الجميع ه د ن ه ولكن لو ان بعضهم نقض ا ل ه د ن ة وبعضهم الاخر لم ينقضها ما هو الحكم قال لو نقض بعضهم الهدنة والبعض ا ل آ خ ر لم ينكر بعضهم نقض ه د ن ة فرح قال اخي ا ل ه د ن ة التي كانت بيننا وبينكم ا ل غ ي ن ا ه ولكن بعضهم ا ل آ خ ر لم يعترض على هذا ولم ينكره قال يعتبر و ا ل ه د ن ة م ن ق و ض ة على الجميع ل أ ن عدم التصريح وعدم ا ل إ ن ك ا ر يعتبر اقرارا لهم على نقض ا ل ه د ن ة قال لانهم و ولم نقض ينكر بعضهم ل ب ا ق و لا بقول ولا بفعل انتقض ف ي أيضا لأنهم صاروا كالمشاركين في نقض هذه ا ل ه د ن ة و أ م ا إ ذ ا أ ن ك ر ا ل ب ق ي ة نقض بعضهم العقد والبقيه ة أنكروا ع ل ي م م فنحن انكروا ز ل ا معاهدين ولا نريد أن ننقض العهد بيننا وبين المسلمين نريد وبين أن ننقض و ي ي ف ة ا ا ل إ ن ك إما أن ي ك ن ب ل إ عليهم ا م بأن ع ت و و نحن ن ع ت ذ ل ك م ل أ ن ك م نقضتم العهد أ و ب أ ن يكتبوا الى ا ل إ ي م ا ن أ و إ ل ى نائبه إ ل ى المختص ب أ ن ه م ينكرون هذا النقض وهم ما زالوا على عهدهم ففي هذه ا ل ح ا ل ة لا ينتقض العهد ب ا ل ن س ب ة ل أ و ل ئ ك الذين أ ن ك ر و ا على الذين نقضوه نقضه في ه قال وإن أنكروا باعتذالهم وإن أ و إ ع ل ا م ا ل إ م ا م بلقائهم على العهد فلا ينتقض العهد في حقهم هناك حالات ما يصير فيها نقض صريح ولكن تظهر البوادر ل أ ن ا ل أ ع د ا ء يريدون نقض العهد قال ف إ ذ ا خاف ا ل إ م ا م خيانتهم بظهور ع ل ا م ة من العلامات التي تدل على خيانتهم قال فله نبذ ع ه د إ ل ي ه م لقول الله تعالى واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين قال وفي هذه الحاله ماذا نعمل قال في هذه الحاله يجب عليه أ ن يبلغهم ا ل م أ م ن ونقض العهد في هذه ا ل ح ا ل ة النبذ لا يكون بمجرد التوهم ولا يكون بمجرد التهمه قال ولا ينبذ عقد الزمه بتهمه ب ا ل ن س ب ة للزمه عقد ا ل ز م ة ل م ر ب ع ن ا في السابق عقد مؤبد مش عقد الزمه عقد الذي يدفع فيه الجزيه ب ا ل ن س ب ة للمهادنه ة اذا خاف م ن م اذا ل خ ي ا ن ة خاف منهم ا ل خ ي ا ن ة ظ هذا ر امارة من الامارات علامة من العلامات. له أن يرد ت العلامات تخافن علامة ان ما ينقضوا العقد من من عليهم عقدهم ما العقد. واما من قوم خيانة يوعقدون فنبت له اليك يجد ه ب ا ل ن س ب ة ل ل ه د ن ة لان عقد الهدنة عقد, مؤقت. عقد الهدنه عقد مؤقت اما لاربعه اشهر كما ذكرنا واما لعشر سنوات وفي كلا الحالين ل م ص ل ح ة وفي كلا الحالين لمصلحه لكن هل ي أ ت ي هذا في عقد ا ل ج ز ي ة إ ذ ا ر أ ى منهم ت ه م ة هل يجوز له أ ن ينقض العقد بينه وبينهم قال لا ما يحق له هذا إ ل ا بالشروط التي ذكرناها في طرق نقض ا ل ج ز ي ة الجزية العقد الجزية إيش الفرق ا ل إيش بين ه د الهدنة ن وبين ة الجزية بين والجزية قال فرق بين من ث ل اول ث أ م ر أ و عقد الذمه يأمر أولا يغلب شهادة أن لا إله إلا الله فإن و أول د د ع ا الإسلام ثاني ه م إلى شيء شيء فيه طلبوا جانبهم ز ي ة ل ل ي ونعمل لهم الجزية بينما عقد ا ل أ م ا ن بينما عقد الامان يغلب فيه جانبنا نحن الذين نرى المصلحه ة ف ي ب ا ل ن س ب ة لعقد ا ل ج ز ي ة ي غ ل ب ف ي ه جانبهم بالنسبة لحما يغلب فيه جانبنا ولذلك يجوز وعهدم بجوزهم وتكون يدل على خيانتهم له عليهم الجزية لا لماذا الجزية قال الشرط الجزية الامام ال اذا امامه ما امامهم اگنبض بينما ثاني في فرق ثاني ما رأى فرق انه في عهد في دفع الجزية هو في في بين بين في في يدفع عقد عقد الدستان ل أ ن ه م يعيشون في ديارنا يعيشون تحت رايتنا نحن الذين نكف عنهم ونمنعهم من الظلم ومن الاعتداء على أ م و ا ل ه م وعلى ابدانهم وعلى اعراضهم بينما في عقد ا ل ه د ن ة هم في ديارهم ويستعدون لقتالنا كما أ ن ن ا نستعد لقتالهم ف إ ذ ا ر أ ى ا ل إ م ا م ب ا د ر ة ا ل خ ي ا ن ة يجوز ل ن ينبذ ا ل عهدهم ل إ ل ي ه م والشيء الثالث ك م ان ذ ك ر ا أن عقد ا ل ج ز ي ة دائم ومؤبد و أ ن عقد ا ل ه د ن ة مؤقت إ م ا ب أ ر ب ع ه أ ش ه ر و إ م ا بعشر سنوات وهذا هو الفرق ما بين الذمه ن الذي م الكفار أن ي وما ن ل ن ل بين فهو الادله ن معين أن يكون بغير إما ا ا ئ م وهو ج ز ي يكون ة وإما و مؤقت أن و الهدنة ولذلك قال إ ذ ا ر أ ى ا ل إ م ا م ت ه م ة أ و ب ا د ر ة من ا ل ب و ا د ل أ م ا ر ة ما في شيء يقيني ر أ ى أ م ا ر ة يعني ظاهرها أ ن ه م سينقضون أ و سيخونون في ا ل ج ز ي ة ما يجوز أن ينبذ إ له ي م م أ ان ه م ب ينبذ م المعاهدة ا في يجوز ي لو أن ن إ ل ي ه م أ م ا ن ه م قال ولا يجوز في عقد ا ل ه د ن ة من ا ل أ ح ك ا م المترتبه ايضا لا يجوز أ ن يشرط في عقد ا ل ه د ن ة رد م س ل م ة ت أ ت ي ن ا منهم ذ ك ر ن ا قبل قليل أ ن ه يشترط في عقد الجزيه الا يحتوي على شرط فاسد من ج م ل ة الشروط ا ل ف ا س د ة ان ل على العقد بالمطلال ت ترجع ي أيضا أ يعقد ا ل إ م ا م في عقد ا ل ج ز ي ة أ ن يعقد لهم شرطا فيه أ ن نرد عليهم ا م ر أ ة م س ل م ة جاءت إ ل ي ن ا ر أ ى ا ه م ت وهربت إ ل ى ديار ا ل إ س ل ا م فقال الامام في عقد الجزء و أ ش ر ط لكم أ ن ه إ ذ ا جاءتنا م ر أ ة م س ل م ة منكم أ ن نردها عليكم قال العقد بقوله هذا الشرط باطل وبناء على هذا يبطل العقد كله. ما يجوز هذا بقوله فإن مؤمنات فلا إلى الكفار على يبطل كله علمتموهن إلى ترجعوهن يجوز فإن ف إ ن شرط مثل هذا فسد الشرط وكذا العقد في ا ل أ ص ح قال و إ ن شرط ا ل إ م ا م رد من جاء منهم مسلما إ ل ي ن ا أ و لم يذكر ردا مسلم مش س ل م م س ل م ة أ ن يرد من جاءنا مسلما منهم أ و لم يذكر شيئا فجاءت ا م ر أ ة قال من جاءنا مسلما ص ي غ ة من صيغ العموم ما عين ا ل م ر أ ة ما ذكر ا ل م ر أ ة قال من جاءنا مسلم رددناه اليكم ه ك ذ او قال ما ذكر شيئا عمل عقده مطلقا فجاءت ا م ر أ ة شرط من ب ص ي غ ة من العامه للذكور والاناث و ا ل ص ي غ ة ت فهم على انه يرد عليهم المراه أ ة و ل ل ل ر يرد ج ي ع م المرأة والرجل او ما ذكر شيئا فجاءت ا م ر أ ة م س ل م ة هل نردها عليهم قال ما نردها عليهم شيء طبيعي نحن لو شرطنا هذا ما نردها فما ب ع د ك ذ ا ل م نشرطه نحن ش ر ط ن اذا الشرط فاسد والعقد فاسد ف إ ذكرنا صيغة م م ح ت لم ة ل ل أ ر ي ن ما نفسد العقد نفسد ل ي ش لأن الكلمة عام وقابلة للتخصيص فيمكن أن فيمكن عامة تغطى ر دون نردها الإناث لكن إذا جاءت امرأة الحالة قال ما نردها عليهم هذه في ط ي ب عاد هل يجب علينا أ ن ندفع المهر إ ل ى زوجها قال وكذلك لا يدفع المهر إ ل ى زوجها في ا ل أ ظ ه ر وكذلك لا يرد صبي ولا مجنون ولا عبد ل أ ن ه يذل فيهم و أ م ا الحر جاءنا حر مسلم في هذه ا ل م ر ة ليست ا م ر أ ة م س ل م ة جاءنا حر مسلم فطلبته عشيرتك أ و طلبه غير عشيرته طلبه قوم آ خ ر و ن ب ا ل ن س ب ة للصد ل ل م ر أ ة ما ترد ا ص ر ي ما يرد المجنون ما يرد العبد المسلم ما يرد ل أ ن ه يستذل فيهم طيب إ ذ ا جاء حر ا ل مسلم قد إ م ا أ ن تطلبه عشيرته او يطلبه اناس آ خ ر و ن ف إ ذ ا طلبته عشيرته قد يرد إ ل ي ه ا ل أ ن ه ي ح ت ن ي بعشيرته و أ م ا إ ذ ا طلبته غير عشيرته فلا يرد إ ل ي ه ا ل أ ن ه يستدل عندهم كالعبد و أ م ا إ ذ ا لم تكن له ع ش ي ر ة قال لا يرد أ ي ض ا ما كانت له ع ش ي ر ة ما يرد و إ ذ ا طلبه غير عشيرته ما يرد و إ ذ ا كانت له ع ش ي ر ة يمكن أ ن يحتمي بها ف إ ن ه يرد إ ل ي ه اليها ق ا لأن ل ن ا ب صلى ل ل ا عليه وسلم رد أ ب جندل على أبيه سهيد بن عمر أبيه بن سهيد ونحن ا البخاري ه ومسلم و لا نرده إ ل ى غير عشيرته حتى لا ي س ت د ل هناك ويهان و ك ذ ل ك إ ذ ا لم تكن له عشيره ة طيب افرض أ ن لم تكن له عشيرة أو كانت له ولكنه ما حمايته من تكن كانت تستطيع عنده عشيرة عشيرة ضعيفة ما ولكنه عنده من القدرة أو ما يستطيع ب و ا س ق ت ه ا أ ن ي و ك ع النكايه بهم هل يجوز لنا أ ن نرده إ ل ي ه م طلبه أ أناس, اناس من غير عشيرته صور م ت ع د د ة وعنده ق د ر ة على أ ن يقاومهم هل يجوز لنا أ ن نرده عليهم قال نعم قال إ ل ا أ ن يقدر المطلوب على ق ه ر الطالب والهرب منه قال وعلى هذا حمل رد النبي صلى الله عليه وسلم أ ب ا بصير لما جاء في طلبه رجلان ر د م النبي صلى الله عليه وسلم معهما لماذا رده وكان من المحتمل ان يذل كما, كما ذكرنا قال لا النبي عليه الصلاه ا ل س ل ا م علم منه ا ل ق و ة التي يستطيع بواسطتها أ ن يوقع ا ل ن ك ا ي ة بهم فلما ذهب معهم قتل احدهما وهرب ا ل آ خ ر فقالوا يجوز لنا ان نرده فيما لو علمنا انه يستطيع ان يحمي نفسه من ان يذل في الناس الذين طلبوه طيب إيش برأة إذا معنى المسلم كيف قلنا لا ترد جاء المسلم جاءنا نرده الرد رجل كيف يكون بأن جاءوا فطالبونا قال ل إن ما يجبر على الرجوع و لا يلزمه نحن نجبره ولا هو يلزمه الرجوع وليس عبدا آ ز ق ا حتى يجب عليه أ ن يرجع مثلا هذا حر ب مسلم جاء إ ل ي ن ا فلا هو لا لا نحن نجبره ولا هو يلزمه نحن نقول هذا هو إ ن شئتم ن ت أ خذوه ف خ ذ ومع ه قال و هذا يجوز لنا أ ن نلمح له تلميحا لا تصريحا نقول له ترديد بالك هؤلاء الناس قوم ك ث ر ة وهؤلاء دماؤهم يعني مباحه ة د م ا م مباحة يعني ك أ ن ن ا نقول له سبل نفسك كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ل أ ب ي جندل حين رد إ ل ى أ ب ي ه قالوا اصبر أ ب ا جندل ف إ ن م ا هم مشركون و إ ن م ا دم و احدهم كدم كلب يعني ك أ ن ه يقول له اقتلهم يعني نبر نحن ما ننقض العهد الذي بيننا وبينهم على هذا قال فيجوز يلمّح تنميحا تصليحا التصليح يعتبر العهد على العهد نبّر نحن ننقض للإنسان أن نصرحك لأن أستقادرهم حالك ما هذا قال لا لماذا لا كنقض كما أ ن ن ا ننقض عهدهم بقتلهم لرجل مسلم منا كذلك ي ن س ق ض ا ل ع ه د فيما لو قتلنا واحدا منهم وتصريحنا لهذا الذي خلينا بينه وبينهم ب أ ن يقتلهم يعتبر د ق ض ا للعهد ولذلك ما يجوز لنا أ ن نصرح ولكننا يجوز لنا أ ن نلمح لهم تلميحا ل ولا يجبر على الرجوع ب يجبر ه ولا يلزمه الرجوع وله قتل ط الطالب ب ه او قتل ل نعم ولنا التعريض له به لا التصريح هذا الكلام فيما لو جاءنا واحد منهم مسلما طيب ما الحكم فيما لو ذهب واحد منا اليهم مرتد ا قال ولو شرط ان يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء هذا ل شرطنا ي وبينهم شرطنا عليهم اذا جاءكم رجل مرتد منا يجب عليكم ان تردوه علينا فاذا ابوا نقضوا العقد. نقض العقد الذي بيننا رد اذا كنا نحن شرطنا ان نرد من جاءنا مسلما من الرجال من الذكور من من له بقتلهم فمن باب أ و ل ى إ ذ ا ذهب منا مرتد إ ل ي ه م ف إ ذ ا لم ي س ل م و ن إ ي ا ه تقضى العقد بيننا وبينهم قال طيب هل يجوز لنا أ ن نقبل منهم شرطا يقول لا نرد عليكم من جاءنا مرتدا منكم قال الأظهر جواجوا هذا يعني هذا الرجل إذا ذهب إذا يعني مرتدا يعني لا يعني يؤسى عليه ومن عليه الصلاة س قال لطهيد ب عمر ولما جاء من جاءكم رسولا ر ل عن م ش ي منا ن اي مرتدا مثلما فسحقا سحقا يعني اذا ذهب هو مقتول مقتول, مقتول ولكن م ق ت و مقتول و ل ان تمكنا من أ خ ذ ه وافتتابته ربما رجع إلى الإسلام نحن ما نقتل المرتد فورا لا بد من استتابته ولو كان قد ذهب الى ديار الكفر ج ا هذا ونأخذه أيضا خشية من أن يعمل المرتد دائما عمله يكون عمل يعني أقصى من عمل الكاثر الأصلي لأن هذا الإنسان ء ونأخذه عبده يكون من أن يعني من لأن أقصى خشية يعمل عمل عمل يعني سيبذل كثيرا ويطلع ل س م المسلمين ا في صفوف ي و على أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة يعرفها ربما ي ت خ ذ ه ا س ر ي ع يعني بكثير من الحق الذي عنده ربما يتوصل إ ل ى الباطل فنحن خشيه من هذا من ب ل ب ل ة الصفوف من المراسلات التي تقع بينه وبين المسلمين مما قد يؤدي الى يعني ت ق ل ي ل بعض الناس نطالب برده إ ل ي ن ا لكنه إ ذ ا شرطوا هذا يجوز لنا أ ن نقبل مثل هذا الشرط أ ن ه لا يعود بكبير ضرر علينا ل أ ن ه مرتد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث الأمان أو والسيار وسنشرع إن شاء الله في الدروس الله على آله الأمان الجهاد بشكل الله القادمة سيدنا انتهينا مباحث مباحث عام شاء في محمد قد من إن بكتاب الصيد و الذبائح و ا ل أ ط ع م ة و ا ل ا ش ر ب و ما يتعلق بهذا و آ خ ر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين